بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه وي 111. أعطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 112. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمَنُوا وعملوا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 إن الشبك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامي أن اشكر لي ولوالديك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 إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ 119. في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خفير 110. يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عدم الأمور ولا تصعر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مستال فقور وقصد في مشيك واغضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم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 117. وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى 118. وإلى الله عاقبة الأمور 119. ومن كفر فلا يحزنك كفر الثاني إلَ إنَا نَجعهُم سَن نَذُّهُم بِمَا امِوا إَّ اللهَّ عَمُ بذاتِ السّدُور نُومَت يم قَليلَسَّ نَبَُّهُم إلَزَابٍ غَالم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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ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 ويولج نَهَارَ وَيُولِجُهَا فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين فلما نجاهم إلى البذ فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا بِكُم وَخَشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ هُوَ الْعِلْمُ الْكَامِلُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي